لأن البخاري عنده كتب كتاب الصوام كتاب العلم كتاب الصلاة كتاب كتاب كتاب إلى آخر كتاب التفسير فهذا باب من أبواب كتاب التفسير وهي باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولين تبيل ذا إلى آخر الآية الكريمة وأتى ببعض الأحاديث في هذا الباب ومن جملة ذلك قال ما يقول ابن عباس رضي الله عنه ان اليهود كان عندهم القصاص فقط بحيث من قتل يقتل لا ثانيه ولا ثالث من قتل يقتل وكان عند النصارى الدية من قتل عليه الدية فقط لا يقتل لا فقط فجاء الله سبحانه وتعالى لهذه الامه لأن الله سبحانه وتعالى جعلها الأمة الوسط اعطاهم ما اعطى اليهود وما اعطى النصارى والزاد أعطاهم القصاص وعطاهم الدية وزاد العزل بحيث من قتل قتيلا عمدا فأولياءه لهم الصورة في إحدى ثلاثة أمور فأحد ثلاثه أمور اما القصاص وهو القتل واما ان ياخذ له الديه وان العبد بذمه واعتق هذه رحمه من الله ولله يقال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في الحر بالحر والعبد بالعبد ولنسا فلنسا فاننه فيهم له من اقبيه شيء تتباع بالمعروف وأدام إليه الإحسان لذيك تخفيف من ربكم ورحمة تخفيف ثلاث ما كان عند اليهود كان عندهم فقط القصاص فلا قفر الديه ومن الديه جاءت السنة بالعبد تخفيف من ربكم ورحمة هذه العدية ممن قتنى بتربيتكم بواسطة هذا الكتاب الرسليم وبواسطة سن النبي الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب فردوين ورسول ربي صلى الله عليه وسلم اذا ومن غريب نذكر هنا حديثا غريبا جدا جدا ما شاء الله يقول في الحديث عن انس بن الناظر ان عمته الربيع هذه صدر منها انكسرت سنة جارية عمداً طبعاً عمداً بعصى ولا بحجر المقصود تصلت ربعية جارية فطلبوا من الجارية ومن أهلها من أوليائها أن يعفل لأن الربيع لأ مكانه عظيمة ما شاء الله فأبل طلبوا منهم العفل طلبوا منهم الأرش وهو القيمة قيمة هذه السنه كم تساوي ورؤتها ادوا الى القصاص رفع الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الله قال كتاب الله القصاص يعني امر ان تكسر سن الربيع قلت انس بن نضر رضي الله عنه فقال انس هذا وهو الصحابي جليل قال اتكسر سن الربيع يا رسول الله قال نعم قال والله لا تكسر ما هو يا أنس كتاب الله تكسر سمعته كتاب الله تكسر ماذا يا أنس قال والله لا تكسر سيلا ظهر يعني قد فرجوه شعوره فعثم درحة ثم عمر برهبه برهبه برهبه ما فيه لكن لما حلب أمس من النظر رضي الله عنه أن سن الربيع لا تكثر وراجع الرسول صلى الله عليه وسلم إن لما راجعوا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله بلا أذرة كي الناس اللي حلف على الله يقولوا يا ربي ما تعملش كده كيف قلاش ارباحا الله لانهم بلغوا مرتبة عالية في الحب لله وفي الاخناس لله وفي الصدق مع الله حتى صار الله يلبي مطالبه ان من عباد الله من وقصم على الله لأبر فين في الاثر في الاثر الالهي من الاثار التي وردت وقلوا عز وجل انا الذي اقول للشيء كن فيكون بالمناسبه انا الذي اقول للشيء كن فيكون وعنده اطعني اجعلك الزفر للشيء كن فيكون وعنبي انا الحي الذي لا اموت اطعني اجعلك حيا لا تموت هذا الكلام والله قد يستغل لهم المشاوذون والأسفاتون فيدعمه في غير موضعه وله معنا صحيح أجلنا أنا طبعا الله الذي يقول للشيء كنت أبني قل أطئني أجعلك تقول للشيء كنت أبني مثل هذا الناس لما قالوا والله رحمه بالله يؤكد كلامه ورأيه بالقسم بالله والله لا تكسر شن الربيا قال الله لا تكسر شن الربيا كيف؟ ولكن حكم الله ابتساء ولكن لما أقسم هذا الرجل ألام الله قلوب أوليائه هذا المجن عليه فسامحوا ارضاء من الله لهذا الرجل ولهذا ورد في الحديث صحيح الدخار أيضا يا عبد يقول ما يا عبدي مرضت فلم تعدني قل يا ربي كيف أنت تمرد أنت منزه أنت تمرد من يتريك المرض أنت منزه عن النقص والمرض نقص كيف تمرد أنت يا رب يقول مرض عبدي يقول الله ساوى هذا مرض فلم تعده ولو عدته لو وجدتني عنده ولكن ماذا عدتني انا يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني قل يا رب العزه منزعا انت منزعا عن تجوع هذا النقص البشريه كيف تصنعتك يقول لعمدي فلان استطعمت طلب منك الطعام ما اعطيته ولو اعطيته لوجدتني عنده اذا هذا المعنى اعطاني اجعلك تقول للشيء كن فيكون في ولكن استغله فما قلنا أعداء الإسلام والمشاهدون والافاكون والمهرجون قالوا إن ولي فلان يقول شيء يقول السماء أمطر فتنطر وريح الموت وريط كذا ويجلب النذ ويدفع الضر ويسخر الكون ها الكون يدي يتصرف الكون بالاحياء والدماء والعطاء والمنع غير ذلك هذا كفر وشرك بالله. وقل الحمد لله الذي لم يتصح ولده ولم يكن له شريك في المحك ولم يكن له شريك في المحك أيضا يا عبد أنا الحي الذي لا أموت نسمى لكم هذا الفقرة أيضا يا عبد أنا الحي الذي لا أموت أطعني أجعلك حيا لا تموت والله صحابه رسول الله بل أنبياء والمرسلون لما كانوا في طاعة الله وفي طعوة الله وفي جهاد في سبيل الله هم الآن موسى الأحياء والله لهم أحياء أبو بكر الصديق ما زال حيا بين اظهرنا وأبو عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وطلح والزبر وعبد الرحمن عوف وصعد بن قاسم وخالد بن الوليد والغضماء الفاتحون والمجاهدون المخلصون من والإمام مالك والإمام الشافع والإمام أحمد والإمام البخاري كلهم أحياء ولموتهم أحياء أهى نحن نذكرهم على المناظر وفي الكراسي وفي المجامع وإنكرون في الكتب الاقتدائي بهم والاستشهاد بهم وهكذا يخلدون إلى أن تقل بالساعة من الذي خلد ذكرهم؟ الحي الذي لا يموت ماتت اجسادهم ولكن أعمالهم واخلاقهم وحياتهم ما زالت تذكر ويقتدى بها فالكرة في الأرضية فيها إذا أرقاني أجعلك حيا لا تموت لا الحياة التي يرتوها ولا مشعوذون. الشعوريون لا لا بيش تنوز إذا أعود فأقول اعود بالآية ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القذلة الحرب الحر والعبد العبد لينفاذ لنفسه هذه الآية كريمة إخواني بعض العلماء من المعتزلة كما سمعنا في في صحيح الإمام البخاري أنه يقول هذه الآية نزلت في الأفراط وعلماء الآخرون ومن ابن جرير وقد علم الشافعى رحمه الله يقول وغيرهم ولو هم يقولون ان الايه نزلت في القتل الجماعي ويقولون هذا هو الصواب لانه اذا حملنا على القتل الفردي تاتينا اشكالات وهو الحر بالحر والعبد بالعبد والعب والانثى بالانثى يبقى الحر مع العبد والعبد مع الحر والانثى مع الذكر والذكر مع الانثى والأنذى مع العبد والعبد مع الأنذى تكون كأشكلاة لكن إذا اتحملناها على سقتيل الجماعي ذا على التارك. كيف ذلك؟ ستسمعها كانت العادة في الجاهلية أنهم يطلبون الثار ما يسمى بالثار عندنا القصاص وعندنا الثار القصاص من المقاصة وهي الممثلة والمساواه والمعادله جد, جد. مش ليش اسمها هذا القصاص قال الله عز وجل النفس بالنفس والعين بالعين والعين والام بالام والام بالام والسن بالسن والجروح قصاص مماثله يجرح مثل ما جرح فهم تجرح يجرح يفعل به مثل ما ارفع هذا اسمه هذا القصاص لكن الصالح غير هذا السابر قد يكون في مغالاة في طلب الدم في إسراه في طلب الدم كما كان في العادة الجاهلية الأولى أشكاة العادة الجاهلية كان في العادة الجاهلية سبحان الله نظام القبائل كان يقبع والقوة فالقوة هي الحاكم القوة هي القانون هي الحق ولا حق سوى, سوى القوة وكانوا يتفكرون بالاحساب والانساب والقوة وكل قبيله تدعي انها افضل من المخرى فالاعتداء على القبيلة يعتبر اعتداءا على اعتداء على فرق من افراد القبيلة ويعتبر اعتداءا على كل القبيلة فكان يتضامنون يتضامنون في الانسيقاء ويتضمنون ويسرفون في السعر. واحد ما يطلبون القاسم فقط لا يعتبرون ان هذا القاسم الذي قتل لهم واحد قسم واحد <تصفيق> يعتبرون ان هذا القاسم غير الكفر غير الكفر للقاسين فيقسمون بسبب الواحد تقص الجماعات يعني تتبع القبيله كلها من اجل ذلك الواحد يتهجم على تلك القبيلة وقد تقع يعني خروف من هنا كانت وسائل حروب مدمره وقف دليل قد يستمر السنة والسنتين بل وعشرات السنين ويذهب ضحية هذه التي تقاتل إلى ضحية المئات والالاف وكل ملايين ولعلكم تعرفون حرب البسوط التي مرت مئة سنة قتلت فيها امرأة نيسر وكانت سوى اشعار ونص وغير ذلك كانت العهد الجاهليين يفدون الصلاه اذا قتل منهم رجل وقد تصدانا القبيله مع قبيله اخرى وتلك القبيله مع قبيله اخرى ووقعت شعرهم وتقاتل ما شاء الله ويذهب بالكثير الكثير نعم وكان يعتبرون ايضا سبحان الله كان من المجلس عقائديا ان هذا المقتول تاتي روحه في صورة هامة ترفو هامة لها مجميعا الهامة هي موتة تعرفوا موتة لا تعرفوا لا موتة لا لا لا لا لا. يقول من العقائد الكائنية روح هذا المقتول تصور في صورة موتة وتاتي فوق قبر هذا المقتول وتنادي اسقوني اسقوني اسقوني دم القاتلين دم القاتلين اسقوني ولا يمكن ان تنصروا في هذه الهامة حتى يفدها بصعب حتى يطلب الصعب وكان عندهم سبحان الله كان عندهم ما يأكلون ولا يشربون ولا يقربون النساء ولا يفدون بشيء حتى يفدوا صعب أبقى أبقى جاء سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا عدوى ولا طياره ولا هانه ولا سفر ولا آمه اجاب العمل تسقطون انه تسكن في زوره يعني روح المحلول تسكن في زوره سهمه هذه وتتالق بها باخراقه لا آمه فكان لا تقلينها. ولا سفر ما ن ولا سفر كانوا وين بشهر سفر يدخل سفر ناس يتشاءمون هذا بعض الناس يتشاءمون بعد أيام عشرات زوج بعشرة أو يخرج على عشرات أو بيجي شعر قليل هذا أو لبع يعني ما عندهم جدر عندهم يتساءمون ترفسوا هذا قال لا في ياره. ولا عدوى ولا طياه ولا سفر ولا هامه جاء الإسلام فوجد هذه العادات الجاهلية هكذا فنزل قره تعالى يا في الجمال طبعا كما قلنا تبقل جرير رحمه الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل يعني قد حرب بين قبيلة وقبيلة ودعب ضحيه المئات والعشرات كيف الحال؟ قال نحصل القتلى من الجانبين من هنا وقع لوحدهم والإناث لوحدهم والعبيد لوحدهم ونعملوا حرب دية حرب بل دية حرب يعني شعار جبهوا أحرار عدد في بالأحرار جبه قال مئة حرب قال مئة وهذا مش حال قال نعنش المئتين. قال مئتين دية. هذه الدية دي اكبر من مئة مئتين. وتؤدى الدية من الجانبين. والزائد قال عز وجل فمن عفية معه عفية عن فضر. العفونا لنعنى الفضل. نسألونا كما قادر في قول. قل العفو الفضل. اللي فضل الناس. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عبد له من السني والسني لا من هنا ولا من هنا ونعمل المقاس صار واحد صارت واحد ديه واحد صارت ديه واحد الذكر مع الذكر والانثى مع الانثى والعبد مع العبد واخرى تفسير هذه الايه بهذا الشكل والله ما يبقىش تعب كما قال المحققون في التفسير في هذه الآيبة. نعم، فمن عفية حاجة من فضل شيء حجم الجنب من الجنب، فمن عفية لو من أخيه يجيء في اتباعه بالمعروف يتبعه ليه بالمعروف، وهذه أسباب ذلك تخفيف من ربيط مرع، ما كان ومن هنا قال فمن يبتعد بعد الأصل، من فمن فمن بعد ذلك. ما النفسوين القضية وقال سقاس اللي اعتبر بعد ذلك بفال او قول او عمل او اي شيء او بتحكيل او بضرب او بكله ماذا اعتدى بالنفاق ناريش فمن اعتبر بعد ذلك فلو عذاب الاليوم لو اعذام الاليوم في الدنيا ثم الاخرى وثم قال ولاكم في القصاص في هذا الثقاس وفي هذه المعادلة ولاكم في القصاص هذه القبيلة تحيى حياة طيبة وهذه القبيلة تحيى حياة طيبة طيب ولكن في اقتصاصها بخلاف ما إذا لن نكتصف هذا اقتصاصها إذا أشيقع ينهب الألاب ونهب العشرات فنسة في المئة أشيقى. ما تبقى حياةها الحياة فعيسة الشقية النتيجة وعيدة بالله حياة القتل والصدر والضرب والإغارات وطلب التحر وهذه ليست حياتي هذا تفسير حقيقة ما قلت عباس عباس رضي الله عنه نظرة في أن هذه الآية نزلت في الافراد حقيقة الله عز وجل أمر أن لا تقتل نفس إلا بحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق شنو هو الحق الذي به لنا أن نقتل هذا اللحن. هذا ليس صحيح الفصل بينا الشريعة بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن القاتل محسن وإزان المحسن يرجى وأين الرجل؟ أين الرجل في العالم الإسلامي؟ أين الرجل؟ ثم أيضا نرصد اللي ترصد عن ديني يا خارج عملة في الاسلام وأصبح شيوعيا وأصبح أرمانياً وأصبح يهوديا ونصرانيا ومجوسيا هذا ايش شاشة جمه؟ لا يحب الدم من المسلمين إلا بإحدى ثلاث الطيب الزامن ذو والنفس في النفس لدينه المطارك للجمع ثم هناك احاديث وردت في أشياء أخرى بالنسبة للواطين اللواطين لابد أن نفس للفاعل والمسجول سواء كان محصنين أو كان غير محصنين، كما قال رجوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفهول به لأن هذا انتكاس من فقرة. هذا عضو أجل ينبغي أن يقطع لا يصلح اين كتاب الله؟ أين حديث رسول الله؟ لا وجد ثم أيضا الساحر يرد في الحديث الصحيح يعني حد الساحر ضربة بسيف حد والحديث صحيح حد الساحر ضربة بسيف ينجبرنا واحد يسحر ها يرتكب السحر ما عند من عهده يقول إمام مالك رحمه الله وهذه فتوى يقول ولو قدام توبة لا يستتام ولو قال نتائي قال لا يستتام توبة تنفعه مع الله عز وجل أما نحن فهذا مثل ما قلنا هذا حضور أشهر يقطع نهائية هذا فسوى الإمام مالي صحيح ثم الذي مدية البهيمه في الحديث الصحيح قلوها ورسلوها معا قلت له بجوع هذا في ملاز مكاد انصيبوها الكلاب وانتر السبع اما المسلمين لا لان معنى القسل عن ذلك تربع هذا اللي فعل في بقره بقرة الجمال يعني ناقة او كذا نقتلوه ونقتلوها معه ونرمو كل جبل في الزبال نعم هذا دل... بحق وكذلك ايضا سبحان الله هذا الذي ياتي المحارم جامع اخته او جامع امه وما اكثره او جامع عمته او خالته او امراه ابيه كانوا في الجاهليه هذا ايضا يحصن بالمره نقتله تماماً ويزال من الأرض. كذلك أيضاً إذا صلى الله عليه وسلم إذا بايعتم الأول خليفة من خليفة من خلفاء المسلمين إذا بايعتم الأول ثم جاء الثاني فيقتل من كان. وفي في حديث آخر من جاء أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم. فاقتلوه من كان والحديث والحديث مي صحيح المسلم نعم وكذلك أيضا الجاسوس لنذهب الإمام مالك رحمه الله أن الجاسوس يقتل إذا شبرنا واحد يجسس على المسلمين كيقول إمام مالك خذوها عني فتوى الإمام مالك واحد جاسوس كيبيع المسلمين هذا ينبح ولا تشفين قمة بالحدود واش الأفراد؟ لا عندكم عوتي لا الذي يقيم الحدود هو خليفة المسلمين خليفة المسلمين إمام المسلمين الذي يحكم بما أنزل الله والذي يقيم الحدود عن ميداته قتل الأفراد يقول له بعضنا كاملين كل واحد عند العدوة مع شي صعبه يقول له يا برحاضة ويعمل النسر ده يقول بارزو كذا وكذا، فمزاجين ما ذبح أصبح موضة. لا يا أخي الكريم، الذي يقيم الحدود من هو خليفة المسلمين هو الذي يقيم الحدود. نعم إخواني، والدليل على أن الإمام ما بيجي السدل بهذا على أن الجاسوس يقتل ويذبح الذي جسس على المسلمين وبيع المسلمين هذا يذبح. بفتوى الإمام مالك ونورت وكررها بيش بالدليل دليل الإمام مالك في هذا يقول حافظ أبو بلتاعة هذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش والله صحابي جليل ما شاء الله ايش كنت سأصدرنا من هذا الصحابي الجليل ما شاء الله الرسول صلى الله عليه وسلم خطط لغزو قريش ولكن بكامل السرية حسن لا يتسرم أي خبر إلى كريش فقه تخص يدهنم تدهنم فاشنوه تعقيتها لأن رجلس الأزمتان يحترم الحرارة وبنسبة الحرارة ما يردده وخص عمس في الفسح يدهنم على بغسا فيسمح بحاجة جاي مال فمجالة أو بحال يغنم في الليل المطيرة وفعلا كذا كان ولكن لما خطط الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وإذا بحاط الهدى سبع القرية وكتبوا اكتبوا القرية اكتبوا القرية يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم راح لا خططه كده اش يعمل اش ماش يعمل, يعمل, يعمل اش يعمل رضي الله عنه ارباح وما هنا تعرفوا على ان هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بمجرد عمل هؤلاء يقصم يرجعوا او مش يطلعوا ويرجعوا كتبهم ومسورهم ويعرف يعرفوا حقائق الامور مفهوم؟ على كل حال هذا الصحابي لو اعطينا شيء واحد يذبحوا <تصفيق> يذبحوا ولكن رسول صلى الله عليه وسلم جبريل وقال ورد بقى لك لا واحد ايه وعطيها واحدة المرة وعطيها هذه الرسالة واحدة المرة وقال لا مشي مشي يسلم هذه المرة مشات صفرت قصد مكة في المدينة يا اخي الكريم واذا بجبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدرك الموقف أشكيه الواحد المراح ضعينه في مطعم الفلاني صف مرايش بروه ويذوله لوحده الرسالة هو إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم صف الزبير مع النبي طالب وهو بشون عاوز يحصد الكهاد ما لما دلكوا هاي كسفرا هذا المركانس غزرت ها المدينة وهو انسحذ فرسعت على الرسالة هوش بروها جدو إيه خلوا للرسالة قالوا ما عندي رسالة ما عندي رسالة قالوا غير رسالة ولا انكشفوا وهو مش كافر، ف... ف... فلما خافت انكشفوا العورة وقلنا ماذا كيف يعمل العورة صغيرا ماذا الفلايات جاء ماذا من الفلايات لقد خذ بقندها بقندها ماذا تشوف إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَّا إِلَى رجوع. في, في بلاد الاسلام انت كتشوف مشكل في بلاد المسلمين اولاد من يحجو ويقمر ويصوموا رمضان وخدام قد يعمل رمضان باين في الصالحين الله الحر ابناء هؤلاء في الشارع مع عيب فان لله الا اليه راجع هذه المراكز كافرة قالوا لها غير بع الرساله ولا انكشفونك العوره غنزول لك عنك ونجوها بجبره الرسالة في بات حتى إذا كان داخل فرجي خد يجبره عار الرسالة وإذا جبهت جبدأ من من عقاسة رسيعة جبدأتها وعطى صلى الله عند رسول الله عليه وسلم السنطة هذه الرسالة من أطاك إياه قال سفولها شكوه قال سفولها شكوه حاتم لأبي مرزا الله أكبر أيضا هذي رسالتك؟ قال معنا إن شو؟ هل بعد إيمان؟ قال لا يا رسول الله أنا أصدق ما حاش كائد؟ قالوا الصحابة كاملين عمسري عندهم قرابة نكة كي يحموه إلا ديرهم الدير ديرهم الكسبة ديرهم والأمسيع ديرهم كلها محفوظة وعلاش لأنهم قرابة تسمع ولا ما عندي ولا قرابة هم اللي يلي معرض سمه الدرد يلي بقى كما هي هم عرضت ضياء ومعرضت ها في الصلبين والناس وانا بغيت انا معتاق الله ناصرك ما في لك سواء مبيا وبغيب الله ناصرك وهذه الرسالة لا تؤثر شيء انا لا عدت لك ولكن بغيت نعمل يد عندهم لعلا يحفظوا ما بسبب هذه الرسالة شوهوا عليه المين كان معهم في رجل صالح ولمن تفرز ولا ملك ابو يا رسول يرى الله ابدا جعفر يرى صلى الله عليه وسلم الله عنه قالوا دعني أقطع الله عليه وسلم عدو الله هذا الذي يرى وخرج من الملة قالوا لا ليه يا رسول يرى الله عليه وسلم يرى هذا من عليه وسلم هذا صلى الله ولعل الله اطلع على أهل باد فقال فعلوا ما شئون فقد غفرت لكم هذه الدولة لا في الظاهر رده ولكنها أشكو غفران باد هذا الحل الصحابي عبدالله السلامه اللي قالوا يا رسول الله مشتقص ال يعني ها هذا اليهودي التعب الاشرف قالوا عندك الغاز في قسليه قالوا نعم محمد مسلم قالوا نقصه يا رسول الله ولا جد سيزلني سب ويشتمك شتم فيك قالوا لا كذا وشرعا وبدك يشتم في الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ويلعب حققت الببله اشيق هؤلاء هؤلاء ماذا يقولون إذن إذا كان لتحقيقي مكسب عظيم للإسلام هل عظم الفلسطينيين جزاء الله نحس الجزاء جائز يلبس الزنار ويلبس القبعة اليهودية ما تقول له دي؟ ها؟ بريتا بريتا بريتا بريتا بريتا نصراني بريتا بريتا القبعة اليهودية؟ القبعة يعمل القبعة ويعمل الزنار كأنه مسيحي أو كأنه نصراني هو يمشي على المسيطة ومقنفل ويبترطق ببههم جايز ولا لا جايز مش يرد لهؤلاء بلغوهم ابراهيم انتقلوا كلمة الكفر احنا يقولوا كلمة ذلكم قال هذا ربي شكرا هذا كل كده. قال هذا ربي فلما افرق هذا ما فيه كل استدراج لإبطال حجج المجرمين ولاقامه الحجاج عليهم يعني انا وصاير لنفرد هذا ربي؟ اسمع يا ربي كالسكولة. ولكنه منه لا يجيب لماذا؟ خالص يريد اقامه الحج على كل هذا إذا طويل اذا اردنا نخوض هذا الميدان راه مع نفسه طويل شويه على كل حال يا اخوان قلنا <تصفيق> ايوه قسنا نعم قسنا الجاسوس اذا هنا انواع كثيرة ومنها ايضا من جاء واحد يقول رسول صلى الله عليه وسلم واحد اراد ان يأخذ مالي هذا القصد حق ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذا الحق من الحق الجبالي يقول رسول صلى الله عليه وسلم واحد. واحد قال يا رسول الله اذا جاء رجل ياخذ مالي قال لا تعطيه قال انا في وقاتلني قل قاتله قال ارى اذا قاتلني قاتلني قال اذا قتلته خذه هنا خذ بحق الله خذ بحق إذن هذا الباب كنا لا تتبعوا الواسع جدا جدا كما ذكرنا ونعود إلى الى الآية التي يقول الله فيها على, على ما فسره العبدي البخاري في صحيح كما سمعتم يقول في قتل الافراد اخواني فيه ثلاثة انواع اما يكون قتل العمد كما في الايه وهو قصص او قصص شبه العمد او قصص الخطا لابد من التنبيه عليه قتل العمد لا عنده شروط قتل العمد هو ان يقصد الانسان قتل انسان قتل انسان معصوم الدم ويقصن بما يقتل به غالبا ولذلك عند العلماء شروط في القتل بشرط ان يكون عاقلا هذا القاتل ما يقص منه وهو عبد القتل وعمدان حتى يكون عاقل أما اذا كان احمر اما اذا كان اجلا باقد العقل وقسل فهذا يلحق بالخطأ قتل الخطا كما سيتيجي ان شاء الله يشرط به ايضا ان يكون بالغا أما اذا كان صغيرا وقسل هذا لا يقصد به كذلك هذا من القتل الخطا ايضا ثم ايضا يكون قاصدا للقتل والا قد تقع المشدات ولم يكن قصد القتل جاء واحد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قتل ولي قتل قريب اخي او ابي او ابني او كذا هذا قام حتى هو لا تقصده سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لا من بين لغيث شيء يجب تقتله عندنا قلنا تلاتة دي الأنواع إما القاس وإما الدية وإما العسل فدعب به وإذا بالهاذ يقول يقول والله يا رسول الله ما قصدت قتله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان صادقا فقتلته فأنصى في النار إذا قلت سقع مشامل قايق ولكن صاحبه ما يوجد قاسل فبدأ يمحافظ هذا القاسل كما سيتمشى بالعسل نعم الشرط, الشرط الثاني أن يكون معصوم الدم، أما إذا كان مهدور الدم خلاص مثل هذا إذا كان سبق عن قتل أيضا وكان مطلوبا العدالة فهذا لا أو ثم الشرط الآخر أن يكون بما يقتل به غالبا مثل مثلا مثل, مثل مسدس أو صنجار شفرة أو رمح أو كذا يقتل به أو قتله بالنار أحرقه أو أغرقه سبحان الله أو أعطاه سماً طه بسطية أو أعطاه شو من الطرق سنبه أعطاه نتحب السجوة أعطاه أبن الله بحريره وقاله يالعجي أعيوه بالله صلى الله عليه وسلم على أبنه أو مثلاً قتله برماه من جبد أو رماه من أعلى جدار أو أخنطه أو حبسه حتى مات أو, أو قطعه الماء أو قطعه الهجل حتى او كما قلنا يعني سممت الوقع للرسول صلى الله عليه وسلم عن يهودية ان يهودية سممت شاتاً وكرشاً فاستدعت الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكرش ومعه الصحابة فترم صحارةه والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني وضع النقم في فمه واخذ يلوبه عليه الصلاة والسلام وإذا به يقف ما تسيب لألوك بلا اشي لا يا حياتي ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يقول إن أكلت خيبر قطعت أبهاري أكلت خيبر هي التي أثرت فيها فهنا أموت عندها يد فيه فما فنال الشهادة عليه الصلاه والسلام المهم يعني مات بعض الصحابة رضوان الله عليهم ليش قالوا من النشاة تخبرني بأنها مسمومة ابتعدوا عنها الشتنة تقص امام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مجمومة فمساعد عنها فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما مات الصحابة مات بعد الصحابة فأمر بقتل ثمان يعني سم من إنسان حتى مات يقتلوا به فالمرء مقصود بما قتل به إن سيفاً فسيفاً خلاص هذا ما يسمى بالقتل العمد با اقتصار شبه العمد شبه العمد هو أن يقصد دربة ولا يقصد قتلة ويضربه بما لا يقصد به بعصا بعصى ميد القسم او بيعني بي بصوت صوت. او بحجر صغير لا يمكن ان يقتل به فنقص الدرباه فمات او مشد بينهما يعني كذا فمات وما قصد قتله فهذا عند العلماء يسمى شبه العمد شبه العمد اشبيه فيه في هدية مقلدة وشبه العمد هو أن كما قلنا أن يقصدها دربة ولا يقصد خسلها. فما هو قصر العند محض ولا الخطأ محض موشي العند محض أيضاً بإذن موشي الخطأ محض ولذلك هذا ما إله إبديا المغلظة ابقى بالخطأ قصر الخطأ هو أن ما يقصد لا دربة ولا قتلها مشي الدربة على قنية نفس قصة دربة على حجلة جاز في يضرب على على على, على كل جاء فيه في إنسان أو في الرماية يعني هدف بسم الهدف فجاء في إنسان أي شيء يكون هذا قصر خطأ أو في السيارة كما هو الآن حادث سيد أو كان على ذاهيمة ماشى على ذاهيمة ماشى في إنسان هجمة الذاهيمة وقع في إنسان وقع في قتل هذا كله يسمى خطأ أو كان الإنسان كان مثل نائم ها؟ وداز واحد ما شفش عائل في البطانية سولة. كده اصطمع ليه وقتله هذا ايش هده خطأ او مرأة مرأة عنده ولد وما ولده إلا ولد كان سنعة ساعة ثلاث سنة سنة دي هذا يسمى خبره او كنا في حرب واحد قتل ومسلم حسبوه انه كافر فقتلوه او قتل ازدحام الزحم كل يسمى يسمى ايش خطا وكذلك ايضا كما سبق ان قلنا قتل الولد الصغير قتل واحد ثم خطا او مجنون قتل واحد او اغلى قتل واحد ثم هذا كل خطا هذا الخطا حكمه فيه الديه ولكن مخففه هذه الديه تؤدى على ثلاث سنوات الرسول صلى الله عليه وسلم ما خصصها في الجمال ايش هذه الديه اليوم لا تجمل اليوم القيمه دنيا تجمل هي الدنيا مية الجمل هذا في أهل الجمل واللي في أهل البقرة عندهم البقر ما عنده مش الجملة مئتين بقرة واللي ما عندهمش البقار عندهم الفلوس ألف ألف دينار واثناشر ألف دينار واللي في شو اللي في في يعني ما زين حلا؟ هذه كلها معروفة. كل اللي يخلص هالشيء العائلة، الدين لا بد مثلا اللي مثلاً حادث سير، العدد، العدد اللي قصده، حادث سير كل واحد واحد دين. دين. أشوف كذا دين في في شريعة الإسلام العائلة كقولوا في اللغة العربية العاقلة. اللهم الله الفقراء والمساكين والنساء و... هذه العائلة دياله وهي امور سبحان الله ايش السر منها الحكمة منها هي الزجر والرفع حتى كل واحد يتنبه وكل واحد يتصفر وهي من يتزعى العائلة الحكمة منها هي من باب التعاطف والتراحم من باب بذل المعروف والخير وحدث القبيلة سبحان الله تربي ابنائها وتوجهوهم التوجيه الصحيح و يعني تردع كل من ينتسب إليها تقوم أحسن قيام التربية والتوجيه وراضع بالله حتى لا ولا في رأس كماء ولو أنه خطأ لو لا نعم ثم هذا هو الاول الأول الحكم الثاني الكفار. الكفاره الكفارة فهذا في الحاج الثاني بعدد الأفراد شو الكفارة؟ وشو الكفارة؟ كفارة إن سحر الرقعة ورقب النعده منها وإنما سيام شهرين مو تتابع هي اللي تخلي العبد متين بس صيام شهرين مو تتابع اللي, اللي سلبي حابي تتسير يصوم شهرين مو تتابع ولا تعم السينسكين له. هذا ما عندنا نفس الآية فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين موجد لا شيء حار وقرأ شي فصيام شهرين متتابعين ثوبة من الله وكان الله عليما حكيمها الإمام شبعي وحده يقول ولكن خالفه الجميع يقول إذا عجز عن الصيام عجزا كاملا هذا 35 ستين مسكين هذا رأي الامام الشافعي رحمه الله وما كان له لا بالنسبة يا اخي الكريم لو كان الشرع الاسلامي قائما في الارض كانت الدولة تقوم بها بهذا هذا مثلا انسان من عائلة العاقل يقلق العاقل مثلا فانا كان عاقل القريب والبائل اسان بما استطاع لان امور خيرية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 امور معروف في سبيل الله في تعارض وتناصر وكذا الى خلاص. فالدولة تقوم هذا الى هذا الى ما كنش تماما عنده عائلات كيف في صندق الدولة صندق ال... الدولة ها الاسلامي من هناك سؤال دق حيث مثلا لكي قع في الازلحام تقع في الحروب كموسكادة الدولة تقوم شددها هذا هذا الى نعم هذا هو بقانع الناس ليش هل تبقى رسول حكمة الحكمة ديالها يعني اخواني المزدوجة اولا هذا الذي قتل زوج كان عنده حق في الحياة ولا لا عنده حق في الحياة كان يخص الزوج وربما مزوج وعنده اولاد وعنده يعيش وكذا وتمتع مأكلات ومشروبات ومن كحات ومنظرات ومسموعات ومالبودة وممشيات ومسكونات كذا كل انزح حرمتهم في هذا الكون شو كف وهذا هو هذا السباة هل يحدث ثانيا خصوط شهرين شهرين شهرين, شهرين. لا بس ست ها؟ كل نفس مشهرين متتابعين لا يعني لا مش مشهرين مش شهرين متتابعين ما يكملها عاودي بدي يصنعها غير في الشهر الحضار شو. في شهر الحضار كده اي نعم هاش. من الحكمة ايضا ان هذا هذا المقصود ايضا سبحان الله كان عنده الحق في العباده لا يعز وجل فهناك حق الله هذا الرجل كان يعبد الله ويطيعه وكان من الدعاه سبحان الله كان من المجاهدين ومن ومن الخطباء ومن الوعاظ ومن ومن, ومن المقصود تعالى والله يطير هشي كله تقطع وربما سبحان الله كان يخرج من أسرابه من يوحي بالله عز وجل. كان عنده الحاهلو سنعرض الحق فيه أولاده والزوجه والولدان والإخوان وعماده وخالصه إلى آخره كل هؤلاء حرموا منه هذا شيء ربطل جلسي كله واحد صيام شهريني متزاب يا عيد صوبة الله وكان الله رعلي من حكيم هذا هو الحكم الثاني الحكم الثالث من القتل الخطا هو حرمان البلاد إذا قتل ببع خطأا أو عمدا أو شبه العمر لا يريثه وفي الحديث الصحيح لا يرث القاتين قال العلماء بعض خصوا بالقتل عمدا وبعض قال مطلقا سواء كان عمدا أو كان خطأا من تعجل الأمر قبل إبانه ووقب بحرمانه خلاص فأنه قتل فهو لتريثوه ولو قتلتوا خطأ ما تريدوه هذه هي الـ الـ يعني المعاني التي يمكن أن تدخل في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قالت من عفية له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف دعني بحسن ذلك تخريف من ربيكم ورحمة فمن يسد بعد ذلك فلو عذاب أليك. ثم يقول ولكم في القصاص حياه اذا قمنا بهذا القصاص الاخ الكريم يسال عن قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يقول العلماء نحمل هذه الايه يمكن في انواع اولا ومن يقتل مؤمن مؤمنا متعمدا قاتل مؤمنا اللي يقتل المؤمن قصد قتله لايمانه فهم يقتلون المؤمنين من قتل المؤمنين كفر بالله وخرج من الله ومن يقتل مؤمنا علقوا بهذه الصفه اللي يقتل المؤمن لايمانه لانه مؤمن يتابعون المؤمنين ويطاردون المؤمنين ويقتلون المؤمنين هؤلاء كفر كفر كفر هذه وحده نحن الاول ومن يقصد ان يستحل قتل المؤمنين باي جنب مقصود هو يقتل المؤمنين سواء كانت دوله او فرد او جماعه مهما طارد المؤمنين واقتسلوا المؤمنين لايمانهم ويريدون سحق الايمان في اشخاص المؤمنين هؤلاء كفار لأنهم سعلوا دماء المؤمنين هذا محمل الايه ومن يقصر من متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعزله عذابا عظيما خمسة هذه واحد المحمل الثاني قالوا قتل مؤمنا لا هو سبحانه ما قتله لإيمانه ولكن سفقا قتلا مؤمنا عمدا هذا جزاؤه إنجوزي إذا جزى الله أشخصه ولكن قبل لا يجازيه هدخل واحد يعمل شي جريم هدخل بتالجازة اليالك الجازة البابك والتباح ولكن ما هو مدح إنما يقول له الجازة اليالك هو ولكن قبل لا يجازيه على شيء أمور سبنا كذلك الموسو حال هذا القاسل قد تكون حسناه عنده جهاد في سبيل الله، دعوة إلى الله، خطبه كذا ذكر كذا يعني يعمل أعمال صالحة ما شاء الله كانت هي سبب في غفران هذه الزلة ان الحسنات يذهبنا السيئات هذا محبه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه اي إن جهنم خالد فيها وغذب الله عليه ولعنه وعدله عذاب عظيم, عظيم والمعنى الثالث للآوح سنسمم يعني الايه عند محامل المحمل الاول والمحمل الثاني ذكرناه والمحمل الثالث هو ان الايه خرجت مخرج الزجر والركع ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وليس المقصود بالخلود هو عدد الخروج من النار لان القاتل لا يكفر لدليل الله عز وجل يقول وان سان من المؤمنين اقتسلوا فاصبحوا بينهما فإن بقى على علوهم طائفة من المؤمنين اقتتلوا هم اقتتلوا ومع ذلك ما زالوا مؤمنين نعم وكذلك في الأي التي تلوناها وهي أو قرأناها وهي حل عز وجل كتب على المخير قاموا نعو في يدهم من أخيه من أخيه وقتلوا ما زال ما زالت الأخير هذا دليل على أن القتل لا يخرج من الملاح كذا نرجو الله أن يوفقنا إلى العمل بكتابه والأخذ من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكتبنا في الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصبرك واتجوب إليك سبحان ربك رب الجحيم الذي عمار يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين